مستحيلة عيشت بلاي اكتر هم مستحيلة ما اريدك ما, ما, ما اريدك لحظة انساني يا حيدر ما اريدك مستحيلة عيشت بلاي اكتر هم مستحيلة يا حبيبي انت اخر واحد من الباشين انا من غلقتي سدك لا حقول انا من غير تشدق عمري طول ولي يريد انسك سدك لا يا حبيبي انت اخر واحد من البلشيه يا حبيبي انت اخر واحد من البلشيه يالبولي يحبك جامور يا ابو تراب من سمعت اسمك يا حيدر قلبي ذاب لم تذكرك سيدي شمالك باب يوم تشفك سع خبر والعذاب ما اريده عمري لو ما يكفي يمك ما اريده مو جديده لو متت لجلك يا حيدر مو جديده كل شي قابل بس عوفك مو قبول وليريد انساك صدق راح اقول كل شي قابل بس عوفك مقابول وليريد انساك صدق راح اقول يا حبيبي انت اخر واحد من البال اشيله يا حبيبي انت اخر واحد من البال اشيله اشتب ليك ترهم مستحيلة يا حبيبي انت اخر واحد من الباشية من غيرك تذب عمر يطول ولي يريد انسك صدب راح اقول انا من غيرك تذب عمر يطول ولي يريد انسك صدب راح اقول يا حبيبي انت اخر واحد من البلشيه يا حبيبي انت اخر واحد من البلشيه ياللي ما تنزع عن تفكير يوم عن دوم وياك يلتح مين يدوم اللي بحق ديلوم روح طير وبالنجف يمك تحوم تبقى غالي وبكيان الما يملك تبقى غالي علي علي وليبغضك يذرو حبك علي علي ما عوفك وحق هي البتول وليريد انساك صدق راح اقول ما عوفك لا وحق هي البتول وليريد انزك صدق راح اقول يا حبيبي انت اخر واحد من البال يا حبيبي انت اخر واحد من البال اشيله عيشت بلاي اكتر هم مستحيلة يا حبيبي انت اخر واحد من البلاشينة انا من غيرك تذب امور يطول يريد انساك صدق راح اقول انا من غيرك تذب عمور يطول ولي يريد انساك صدق راح حبيبي انت اخو واحد من الباديشيه يا حبيبي انت اخو واحد من الباديشيه فراشتها الناس بي عطر الفذا وبيته مرسل بي عطر الوفا انت در ونشر تجفوف السما انت طوفك حتى وانا الكربلاء يا ابو زينب قلبو يدقى تيسيحن يا ابو زينب نارة الهب لحظة لو فارق ذريحك نارة الهب انت لو تنعب شاقف الرسول يريد انساك صديق راح اقول انت لو تنعب شاقف وليريد انساك صديق راح اقول يا حبيبي انت اخر واحد من البالشينك يا حبيبي انت اخر واحد من البالشينك واستحيله عيشتي بلياك ترهم مستحيلة يا حبيبي انت اخر واحد من البلاشين انا من غيرك تذب يطول ولي يريد انسك صدك روح اقول انا من غيرك تذب عمر يطول ولي يريد انسك صدك روح اقول يا حبيبي انت اخر واحد من البلشيب يا حبيبي انت اخر واحد من البلشيب انت يا عورو محتر النفوس من تمر بالمعركة تطير الرؤوس وان ما يحب الحرب جدمك يدوس تلزم الايدام وبجفهم تبوس روحي بيدك هل وقت تلقاني اما روحي بيدك ما اريدك لحظه تنساني يا حدر ما اريدك بالنفس حبك غنا يسول ويجول واللي يريد انساك صدق راح اقول بالنفس حبك غنا يسول ويجول واللي انساك صدق راح اقول يا حبيبي انت اخر واحد من البالشيلي يا حبيبي انت اخر واحد من البالشيلي مستحيلة عيشتي بليا كتر هم مستحيلة يا حبيبي انت اخر واحد من البالشيلي انا من غيرك تذب وميطه في الهندسه الصوتيه والتوزيع كرار الموالي اداء المنشد اياد الجبوري الكلمات للشاعر المبدع غزوان العتابي الالحان للشاعر الحسيني علي الدريعي انت واحد من البالشي يا حبيبي انت واحد من البالشي